صرخت أهتني اسمع الزنب يا سجاد قلبي بقولك يتعذب صرخت أهتني اسمع الزنب. يا سجاد قلبي بقولكيت عذب قلت حسين ونصيت تراب وراتك الله يعين قلبي ويش مسور يتعب صلخة أهجة لي أسمعي يا سجاد قلبي بقول لك يتعذب قلت يحسن وسطي الله تنعح اسرقت للطل إلى الوالي يحين بالي وكل لحظة تريده يروح يليتك يا علي يا ابني لخوي الغالي ما توديني تخليني مع المعفور المذبوح على المذبوح تلاه وتنعاح سرقت لا طفل إلى الوالي يحين بالي وكل لحظة تدار روح لاتك يا علي يابني لخوي الغالي ما خدني توديني تخليني مع المافويل ماد أخذني للمات كفن أريد علي يتحن أخذني للمات كفن أريد علي يتحن ولا تنادي يا سجادي يا قلبي الحور لا تحزن اريد طول الجلسة ويمكن استمع حسة اريد طول الجلسة ويمكن تستمع حسة وفينا أحرم مع الحسرة أقرب وهمسي الهمسة أقرب وهمسي الهمسة صرخة آه صرخة جيل زينب يا سجاد يا ضب ابد لك يتعب الله يعين قلبي ويش كثر يتعب الله يعين قلبي ويش كثر يتعب على المذوحة له قتين عالسرقات لا طفر إلى الوالي جايين بالي وكل لحظة في ديروح يالليتك يا علي يا ابني لخو الغالي ما اخذني توديني تخليني مع المعفور المذبوح خذني ليلة لما تكفل أريد علي تحنم ولا تنادي يا سجادي يا قلبي الحرور لا تحزن أريد طول الجلسة اريد طول الجلسة ويمكن يستمع حسة وفينا احرق مع الحسرة اقرب وامس الهمس اقرب مع الغالي والتي أشيق عند الحي حبيبي آه يا دفا وداوي المنايا أبث للشكايا حبيبي آه يا دفا مع الغالي والتي شجع عند الحبيب حبيبي يا دفى أود يا منايا ابث لا شكايه حبيبي هي لا تك ماخذني عند يا دفى احمل لحظه من على الغبرة وغسل بدمعاتي وهدي لالكفة ودفن العطشة في وسط قبرة يليتك ماخذني عند يا دفة أحمل بالأحزان من على الغبرة وغسل بدمعاتي وهدي لالكفة ودفن العطشة في وسط قبرة ودي أحمل جسد كوي على صدري حتى لو تنغرس لبلة في نحري ودي أحمل جسد كوي على صدري حتى لو تنغرس لبلة في نحري أدرى في جثة أنبل عت وسهام خلني با ودع على الهام أدرى في جثة أنبل عت وسهام حتى با ودع ورقم على الهام عادت الماء تحبى يشيله ونخويا على القبر يخله عادة الميت أحباب يشيلوه وان أخويا على الغفر يخلوه عادة الميت أحباب يشيلوه وان أخويا على الغفر يخلوه عاري جسمان ترك أيام مطروح ما أحد للقبر شال المذبوح حار جسمه انترك أيام مطروح ما أحد للقبر شال المذبوح آه يا دفان إيه مع الغالي ودي الشق عند الحين حبيبي آه يا دفان ويد يا منايا بث لا شكايا حبيبي عند حبيبي آه يا هي ليتك ماخذني عنده يا دفان أحمل بالأحزان من على الغبره هي وغسل بدمعاتي وهدي للأكفا وادفني العطشان في وسط قبره هي ليتك ماخذني عنده يا دفان أحمل بالأحزان من على الغبره وغسل بدمعاتي وحدي للكفان وادفن العطشان في وسط قبره ودي يحمل جسده على صدري حتى لو تنغرس نبل في نحري ودي يحمل جسده على صدري حتى لو تنغرس نبل في نحري اجري في جهزت تهناب بالعت وسهام خلني باودع وطم على الهام في جهزت تهناب بالعت وسهام خلني باودع وطم على الهام عاده الميت حبا يشيلوه وانا خويا على الغفر يخلوه عاري جسمن ترك أيام مطروح ما أحد ليل قبرش على المذبوح عارضة الجسم أيام مطروح ما أحد ليل قبرش على المذبوح ما أحد ليل قبرش على المذبوح ما أحد ليل قبرش على السجاد وبعده توديني للفرح الي ورد ذبلان بطفافه وضم وما جسد اتساد فوق غصب عبا قلبي بسفر عاد يا سجاد وبعده توديني للفرح إلي وردة ذبلانة بغفافة وضم بديج جسد خويا عباس يغصب عني قلبي بسفر عافة في كفيلي أصرف إسم صحي الشريعة كفيلي ما قصر جهده يا الوديعة كفيلي وين أخو يلجف في القطيع كفيلي روحي تبقى بمصابة وجيع ها على التربان أمشي واتبصر جاسموا لكبار نجمة يم نجمة وناديهم دوموا نظروها لعدى إسراها زين بالعمه هي على أمشي وتبصر جاسم لك بعض نجمة يم نجمة حي وناديهم دوموا نظروها لعدة إسروها زينب العمة يو كربل الأجساد يمكن ترى أنسى هالآقيات من عين تنظر أبو السجاد يا علي يا ابني أسأل رويت الأخو عابشان أسأل رويت الأخو العابشان قبل الدفن قلني يا دفن لو بامي نزل ببتربان يا علي يا ابني يا علي يا ابني يا علي يا ابني